لا ت ر ك ض و ا و ا ر ج ع و ا ما إلى أترفتم ف ي ه و م س ا ك ك ن م ل ع ل ل ك م ت س أ و ن ق ا ل و و ا يا ي ل ن إنا كنا ا ظ ل م ي ن فما ا ز للعلوم ت ك د ن خامدين ا حصيدا ه م ا خ ل ق ن ا ا ل س م ا ا ء و ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا ا ل ع ب ي ن أردنا لو أن نحن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 ي س ب ح و ن الليل و ا ل ن ه ا ر ل ا ي ف ت ر و ن أم ا ت خ ذ و ا آ ل ه هم ة من الأرض ي ن ش ر و ن ل و كان ف ي ه م ا آ ل ه ة إ ل ا ا ل ل ه ل ف س د ت ا ف س ب ح ا ن الله رب ا ل ع ر ش عما يصفون لا يصفون ي س أ ل وهم ن ى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 فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ع ل ى ما تصفون